حلق بالاجواء يفكر اعمال في الاشياء يجول بما كان تعلم هذا هو غص المدرسه طرح موضوعا ونسال دفعا عن تحليل عن حل يحاول بالعقل ولا بفم طلاب ومدرس وينخلب في الاشوا يقوص لاعماق الاشياء لنجول بنا كي نتعلم هذا هو فاص للمدرسة